وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فإن من رحمة الله عز وجل وفضله ولطفه وبره بأهل الإيمان أن جعل لهم من مواسم الخيرات وأعمال الطاعة ما يذوقون به حلوة الإيمان واستشعرون به نعمة الإسلام فيرون أعظم فضل لله سبحانه وتعالى عليهم أن وفقهم لهذا الدين ومن عليه ببعثة الرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم حتى يجدوا ذرة أو دقيقة من نعيم أهل الجنة في القرب من الله سبحانه وتعالى وفي الاستمتاع بطاعته عز وجل فيعرفون كيف تنعم أهل الجنة عند ربهم فيزهدون في هذه الحياة الفانية التي جعلها الله عز وجل معبرا وطريقا إلى ذار القرار ولمجعلها سبحانه وتعالى مستقرا ولا قلود فيها لأحد فكيف يلوز أن يبيع ذلك الغالي الباقي الخالد لذلك الفاني الزائل المليء بالنغص والنكد وهذا لا يحصل إلا إذا أديت العبادة على الوجه الذي شرع الله سبحانه وتعالى فإن حقيقة العبودية أصلها عبودية القلب فإذا خلت العبادة الخشوع والخضوع والحب لله سبحانه وتعالى ورجاء لقائه فإنها تكون مجرد هيئات فيها المشقة على الإنسان وفيها أنواع التعب لذا يفر منها أكثر من لم يذق طعمها ومن لم يعرف حقيقة أذائها، فيصلي ويصوم وليس له من صيامه إلا الجوع والعطش وليس له من قيامه إلا السهر والتعب وليس له من جهاده إلا قطع الأعضاء وسفك الدماء وفقد النفوس وفرق الأحبة وليس له من أمره المعروف وأنه على المنكر إلا أداء هذه الوظيفة مع أنواع الأذى التي تحصل له وأما من أدى هذه العبادات قلبه حاضر فيها فهو الذي يبدو ما بين النبي صلى الله عليه وسلم من طعم الإسلام قال النبي صلى الله عليه وسلم لا قطعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ذا قطع الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا وهذا لا يحصل الإنسان إلا أن يشهد نعمة الله عز وجل عليه بالعبودية وأنه سبحانه وتعالى الرب الواحد الأحد الصمد الذي لم يرد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الذي تولى أمر عبده بالإصلاح والذي قام عليه قياما خاصا غير قيامه سبحانه وتعالى على كل نفس بما كسبت فهو يرب المؤمنين ربوبية خاصة يخصهم سبحانه وتعالى فيها برحمته وبره ولطفه فهو سبحانه وتعالى المنن الكريم وإذا أذاقهم الرضا به عز وجل عمن سواه فعلموا أن منك الله عز وجل عليهم بالتوحيد في أعظم نعمة لا بد أن يشكروها كما قال يوسف عليه السلام ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون لعلى الله عز وجل مواسم الخيرات التي يجد فيها أهل الإيمان والإسلام في كل مكان من نعيم القرب من الله سبحانه وتعالى ولذة عبوديته سبحانه وتعالى ما يكون سببا لاستمرارهم في أداء هذه العبودية على النصيحة الكاملة لله عز وجل لكتابه سبحانه وتعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم ولعباد الله المؤمنين انصحون لله عز وجل بأداء هذه العبادة على الوجه المرضي الذي شرعه الله سبحانه وتعالى وليس مجرد حركة تؤدى وإن من أعظم ما يعين العبد على أن يتذوق طعم العبادة ويجد الراحة والسكون الذي يجعله الله عز وجل فيها أن يذكر الله وليس ذكر مجرد أن يحرك اللسان أن يذكر الله فيها فكم من مصل ليس بذاكر لله وإنما عقله مشغول بغير ذكر الله عز وجل من أمور الدنيا فلا تنقله الصلاة هذه النقلة المطلوبة للمؤمن، قال الله عز وجل: وأقِم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولا ذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. فالصلاة تنهى العبد عن الفحشاء والمنكر، لما تتضمنه من ذكر الله، فذكر الله الذي فيها أكبر من نهيها عن الفحشاء والمنكر، لأن ذلك هو الغاية المقصودة ذكر الله عز وجل. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر النهي عن الفحشاء والمنكر هو من باب الحمية منذ بمنع أدوات الفساد ووسائل الفساد أن تدخل إلى قلب الإنسان ولذا فإن الله سبحانه وتعالى جعل في إقامة الصلوات الخمس ذكرى للذاكرين كما قال عز وجل وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين وقال لموسى عليه السلام بعد بيان حقيقة التوحيد إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني قال عز الله وأقم الصلاة لذكري فأقم الصلاة لذكري فإنما تحصل هذه السكينة للإنسان ويحصل توقه لطعم الإيمان إذا أدى العبادة مستحبا بذكر الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه وهم في عودتهم من جهاد بذلوا فيه ما بذلوا وضحوا فيه ما ضحوا أنفقوا منهم من فقد واستشهد منهم استشهد هم عائدون إلى أهليهم فتسابقون إلى العودة فقال عند جبل اسمه جمدان قال سير هذا جمدان سبق المفردون خيل ومن المفردون يا رسول الله قال الذاكرون الله كثيرا ذاكرون الله كثيرا ولذا كان الجهاد الذي فيه ذكر الله سبحانه وتعالى واستحضار معاني الإيمان هو الجهاد الذي يحقق للأمة الإسلامية عزها ومجدها وهو الذي يحقق ما زعل هدفا للجهاد في سبيل الله وهو إعلاء كلمة الله في الأرض وأما إذا كان خاليا من ذلك فهو ضعيف الفائدة للفرد وضعيف الفائدة للأمة وليس المقصود ترك ما أوجب الله على الأمة زعما أنه يذكر الله ذكر الله ليس المقصود به مجرد تحريك الألسنة أو مجرد الجلوس في حلقات فكم من جالس في حلقة لا يذكر الله على الحقيقة وإنما يذكر نفسه حين تعجبه نفسه وحين يرأي عباد الله سبحانه وتعالى وحين يبحث عن السمعة نعوذ بالله من ذلك وكم من عابد ليس بعابد في الحقيقة حين لا يخلص نيته لله عز وجل فالذكر حصول المذكور في قلب الذاكر فأنت تقول ذكرت الشيء الفلاني قبل أن تنطق بلسانك فذلك لأنه حضر في قلبك فهذا هو الذكر الحقيقي وهو الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم ألا أدلكم على خير أعمالكم وأزجاها عند مليككم وخير لكم من أن تنفق الذهب والورق وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا عناقهم ويضربوا عناقكم قالوا بلى رسول الله قال ذكر الله كثيرا وهذا حديث صحيح وليس معناه بالقطع أيضا ترك النفقة في سبيل الله ولا ترك الجهاد في سبيل الله وضرب أعناق العدو ولكن معناه أن تكون هذه العبادات مع حضور القلب ومع ذكر الله عز وجل ولو أن الإنسان حصل له من ذكر الله الحقيقي ولو من غير هذه الأعمال الظاهرة لكان خيرا له فإن كان أكمل شيء هو أن يجتمع أداء العبادة التي افترضها الله عز وجل مع حصول الذكر والذكر هو كما ذكرنا حضور المذكور في قلب الذكر ولذا كان تدبر القرآن هو العبادة التي أنزل الله الكتاب من أجلها كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبر آياته وليتذكر, وليتذكر أولو الألباب فإنما يتذكرون به ويتطعضون بمواعظه إذا أمر آياته على القلوب وإذا تدبروا معانيه وتفكروا فيها وهنا يحصل الصلاح وهنا تغير الإنسان من داخله وينتقل نقلة مختلفة عما كان قبل ذلك وأما إذا كان الغرض مجرد الوصول إلى الخاتمة وأن تكون كم الحروف التي نطقها الإنسان والكلمات التي تكلم بها في الغاية المقصودة كما قال ابن مسعود رضي الله عنهم للذي قال له إني قرأة المفصل في ركعة بالأمس فقال هذى كهذه الشر إن قوما تقرؤون القرآن لا يجوز تراقيهم ولكن القرآن إذا رسخ في القلب نفع أو كما قال رضي الله عنه ولكن القرآن إذا رسخ في القلب نفع وهكذا في الأذكار التي يقولها الإنسان في الصلاة وفي الصباح والمساء فإنها تتضمن معاني الإيمان التي بينها النبي عليه الصلاة والسلام كلها معاني عظيمة تجعل الإنسان يبصر حقيقة الحياة ويبصر حقيقة هذا الوجود كله ويعرف ويدرك قصر الدنيا وصغرها بالنسبة إلى الآخرة ويعرف ويدرك كذلك قصر حياته بالنسبة إلى الدنيا وصغر مساحة ولوده على الأرض بالنسبة إلى الأرض وبالنسبة إلى الكون الواسع الفسيح. فهذه الدنيا السماوات والأرض كم يشغل الواحد منا فيها من مساحة مهما ذهب يمينا وشمالا وكم يعيش فيها من مهما طال عمره بالنسبة إلى بدايتها إلى نهايتها فإذا قارنتها بالأبد وعلمت أنها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما الدنيا في الآخرة إلا كما يضع أحدكم إصبعه في اليم فلينظر بما يرجع فهكذا يدرك حقيقة هذه الحياة تهون عليه لذتها وآلامها ونعيمها وشقاؤها ويكون مهتما أعظم اهتمام بأمر الآخرة يهمه ويخيف شقاء الآخرة وآلامها وعذابها ويقلق من فوت نعيم الجنة وما فيها من أنواع القر من الله سبحانه وتعالى لا أحصل للعد ذلك إلا إذا استحضر معا للإيمان التي في كتاب الله وفي الأذكار التي يقولها في الصلاة وفي العبادات المختلفة فإنما جعلت العبادة لذكر الله فالحد الذي شرع الله عز وجل قال سبحانه وتعالى فإذا أفض من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام ولذا قال من قال من العلماء إنما جعلت المشائل لذكر الله وكما قال عز وجل في رمي الجمار موجبا رمي الجمار ما ذكرها بالأفض رمي الجمار إنما قال واذكر الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى وهذا عند أهل العلم المقصود به إيجاب رمي الجمار كيف وقع ذلك حتى ننتبه إلى أن المقصود هو حضور القلوب التي افترض الله عز وجل علينا عبوديتها لتتم عبوذية البدن فإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا وهي القلب فإذا كان الإنسان كذلك كان ينبغي أن يقف عند آيات القرآن وعند جوامع كارم النبي عليه الصلاة والسلام التي يبين فيها حقائق الإيمان والتي يبين فيها صلى الله عليه وسلم الأسوة الحسنة، القدوة العالية، التي بها يصبح الإنسان مع الملائِ الأعلى في الندي الأعلى. وأنت إذا سمعت مثلاً إن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم عند المنام: بسم الله وضعت جنبي، اللهم في لي ذنبي، وخسر شيطاني، وثقي الميزان، واجعلني في الندي الأعلى، وجعلني في الندي الأعلى. أي في النادي الأعلى وهو مجتمع الملائكة والنبيين والصديقين والشهداء والصالحين والإنسان يكون معهم بروحه عبر الأزمنة والأمكنة في هذه الحياة قبل أن يلحق بهم بإذن الله تبارك وتعالى يوم القيامة أو عند موته أولا فإنه إذا مات المؤمن كما ثبت في الحديث الصحيح يأمر الله عز وجل أن تجعل روحه في النسم الطيب وأنه يأتي المؤمنين فيسألونه فيقول بعضهم ما فعل فلان وما فعل فلان يتلقونه ويتبشبشون له كما يتلقى أهل الرجل الغائب غائبهم ويقول بعضهم دعوه فإنه كان في كرب أو في بلاء في بلاء الدنيا قبل أن يأتيهم قبل أن يلحق بهم قال الله عز وجل ومن يطع الله والرسول فأولئك مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو في موته آخر ما قال عليه الصلاة والسلام وهو في احتضاره اللهم في الرفيق الأعلى فنتأمل هذه المعاني ونتأمل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء استفتاحه صلاة الليل اللهم لك الحمد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 ولا حول ولا قوة إلا بك وكل معنى من هذه المعاني يأخذ بالقلب ويحضره بين يدي ربه سبحانه وتعالى فإن الإقرار بأن وعد الله والحق يتضمن اليقين بوعد الله سبحانه وتعالى والعمل على هذا الوعد فهو يرجو ويخاف يرجو ربه ويخاف كذلك الإيمان بأن قوله هو الحق يجعله يحكم شرعه. ويرجع إلى أمره سبحانه وقوله وهو يعلم أنه الحق الذي لا حق سواه فكل ما سواه من الشرائع الباطلة التي اخترعتها أقوال الرجال مخالفة بقول الله وشرعه فهي جهل وظلم وظلال وكفر نعوذ بالله من ذلك فالعبد إذا شهد ذلك كذلك في قول الله الكوني الذي يقول للشيء كن فيكون ويشهد أن الله سبحانه الذي يدبر الأمر كله بأمره إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كون فيكون فيدرك عند ذلك أن الأمر ليس للبشر ليس من الأرض وإنما هو من السماء ينزل يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعطون وكذلك شهادته أن لقاء الله عز وجل حق فيرجو لقاء الله إن شهادته ليست مجرد شهادتي فكر مجرد عن عمل القلب والجوارح وإنما شهادة تتضمن عملا شهادة أن لقاء الله حق يجعل العبد المؤمن يشتاق للقاء الله ويعمل لقاء الله يرجو لقاء الله فتتغير موازين الأرض لديه قال الذين يظنون أنهم ملاق الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله الله مع الصابرين ثبت بقية أهل الإيمان لأنهم استكملوا تحقيق الإيمان والرجاء بلقاء الله سبحانه وتعالى قال عز وجل من كان رجل لقاء الله فإن أجل الله لا وهو السميع العليم ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين إن الجهاد والدعوة إلى الله والبذل والتضحية في سبيل الله لا يمكن أن يوجد على الوجه المشروع بدون اليقين بلقاء الله ودون أن يكون الإنسان مستخدرا للقاء الله عز وجل في أعماله وأحواله كلها وإلا فلا فائدة من عمله قال عز وجل لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا فمن ثبت واتبع النبي صلى الله عليه وسلم في أشد اللحظات وفي شدة الحصار شدة البرد وشدة الجوع في يوم الأحزاب والنبي صلى الله عليه وسلم في قمة تكميل العبودية في هذه اللحظات هو كان الأسوة الحسنة صلى الله عليه وسلم لمن في هذا الوقت وبعده وإلى يوم القيامة لمن كان يرجو الله اليوم الآخر وذكر الله, كثيرا. وذكر الله كثيرا فبهذا يحصل الإنسان تصحيح الاتباع للنبي عليه الصلاة والسلام وليس بمجرد اتباعه في بعض الأمور الظاهرية التي شرع الاتباع فيها لتكميل الاتباع الباطن بذكر الله ولقائه وأن يكون الإنسان بروحه مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين في الملأ الأعلى كما تضمن الشهادة بأن الجنة حق وأن النار حق طلب الجنة والفرار من النار وإلا لم يكن شاهدا أنهما حق وكذا الساعة حق يتضمن القلق بشأنها والاستعداد لها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمن سأله متى الساعة قال ويحك ماذا أعددت لها إن الساعة لآثية ماذا عدت لها قال ما عدت لها كثير صوب ولا صلاة ولكني أحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب فهذا معنى أن الساعة حق فتعد لها عدة من حب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وكذا شهادتك كأن النبيين حق عندما يقول العبد في هذا الدعاء والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق هذا تضمن جملة من الأمور ينبغي أن يستحضرها الإنسان وأن يشهدها أو أن يستخدروا الصفات الرائعة المبهرة للأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين فهم أنوار عبر ظلمات التاريخ شموس المضيئة كما وصف الله نبيه صلى الله عليه وسلم يا أيها النبي إن أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله عليه وسلم فالأنبياء سرنج يضيئون كما رأهم أبوهم آدم عليه السلام كأمثال السرج في وسط ذريته وأعجبه وبيس ما بين عينيه داود عليه السلام بشدة ما بين عينيه من النور فكيف لمن هو أفضل من داود عليه السلام كعيسى ونوح وموسى وإبراهيم ومحمد صلى الله عليه وسلم الذي خص في هذا الدعاء بالشهادة بأنه حق مع كونه قد دخل في عموم قوله صلى الله عليه وسلم في هذا الدعاء والنبيون حق فاستحضار هذه الصفات الجميلة المبهرة الرائعة المنيرة التي يقف الإنسان عندها ليتعلم كيف يعيش كيف يحيا ليس كيف يلبس كيف يأكل كيف يشرب كما يريد هؤلاء المجرمون أعداء البشرية أعداء الإنسان كجنس الذين يجعلون حياة البشر إنما هي طعام وشراء ولفز ملابس وفكاح نساء ونظر إلى العورات المكشوفة وركوب سيارات وطائرات وسكن مساكن واسعة فارهة ليس إلا هذه الأمور إنما هي من جنس النعال التي يجعلها الإنسان في عليه ليصل إلى مرضات الله ليس حرم الله عز وجل منها إلا ما بين في كتابه كل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق لكن لا تكون هي هدف الإنسان ولا غايته وإنما نقول نتعلم كيف نعيش إن الناس يفتقدون القدوة الصالحة يفتقدون الربانيين الذين أمر النبيون أن يكون الناس كذلك ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ولن تحصل من مصاحبة الناس أهل الدنيا إلا على كيف تأكل وكيف تشرب وكيف تلبس وما طعم هذا وما لون هذا وما هو الذي تسمعه من أغنية جديدة أو فيلم جديد أو سخافات عجيبة نسأل الله العافية والناس مقبلون عليها رغم السموم التي فيها يقص علينا كثير من إخواننا عن الناس وعن أنفسهم قصص المسلسلات والتمثيليات التي تجعل في رمضان في نشر الفساد والفدوث وتشويه صورة الإسلام وأهله والعجب أن الناس يقبلون رغم علمهم بأن هذا هو السم وتعظيم أعداء الإسلام تعظيم حضارتهم التي هي في الحقيقة ليست حضارة بل غياب عن الحقائق الواجبة ليست حضارة إلا كما ذكر الله عز وجل ولكن أكثر الناس لا يعلمون يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة موافرون لذا إذا اجتمع مع الأنبياء كيف تحيا كيف تجد الصفات الطيبة من الرحمة والرأفة والشفقة على الخلق والحنان بعد أعظم ما يكون منهم عليهم الصلاة والسلام من عبوديتهم لله عز وجل وكمال محبتهم وكمال شكرهم وكمال ذلهم وتواضعهم لله سبحانه وتعالى وكمال علمهم به عز وجل وعاقينهم بوعده تأمل مواقفهم المختلفة تأمل في موقف إبراهيم عليه السلام وهو يلقى في النار شزاء على ما صنع من تحقير الأصنام فإن التهمة بتكسيرها لم تثبت عليه فضاء عندهم وقانونا فما اعترف ولا شهد عليه أحد وهم الظالمون إذ تركوا الأصنان بلا حراسة ولم يعترف إبراهيم عليه السلام ومع ذلك صدر الحكم بالإعدام حرقا وأشعل لذلك النار العظيم ويلقى إبراهيم فيها ولكنه في حال آخر حسبنا الله ونعم الوكيل قالها إبراهيم حين ألتها في النار وقالها النبي صلى الله عليه وسلم حين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا فقالوا حسبنا الله ونعم الوكين فتأمل استعداده وبذله وتضحيته بنفسه وأهله ووطنه حين يقول إني مهاجر إلى ربي إني ذاهب إلى ربي سيهدين هذه الهجرة التي هي هجرة بالقلب قبل أن تكون هجرة بالبدل واستعداد للتضحية وتضحية بالفعل فيفارق أهله بالكلية ولا يصحبه من قومه إلا نوت وامرأته سارة لم يخرج من دعوته العظيمة الحجة التي آته الله فيها الحجة على قوم لا برجل وامرأة ابن أخيه لوط وامرأته سارة ولكن يبدله الله عز وجل بما وثق بوعد الله يبدله بصحبة النبيين من نسله فهو كهبه إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيه كهبه الله عز وجل من رحمته وصحبة النبيين سعادة عجيبة للإنسان كذلك أشهد موقف موسى صلى الله عليه وسلم وهو في مواجهة فرعون وهو يتحمل ويصبر والله إن الآيات التي أجرها الله على يديه تقطع لكل ذي عقل بأن فرعون لا يملك شيئا وأنه ضعيف عادز ومع ذلك يظل تسلطه بقتل الأبناء واستحياء النساء وقهر بني إسرائيل مدة طويلة من الزمن مع الله يجري على يد موسى ما يعلز فرعون ويسكت ويخرس ويذله ويهينه فغلب هنالك وانقلب صاغرين وألقي السحرة ساجدين والثعبان لو أطلق على فرعون لأكله لا لابتلعه فقد كان يبتلع السخورة الهائلة أضعاف أضعاف عرش فرعون ومع ذلك فرعون جالس لا يمسته الثعبان المبين قد أكل الثعبان كل الثعابين التي صنعها السحرة التي اخترعواها واختلقوها كذبا وزورا ولو أنه أكل أو قرص أو لدغ واحدا من فرعون أو جنده من هامان من قارون من هؤلاء الذين قتلوا السحرة لما كان صعبا ولا كان أمرا يشق على من يسر سبحانه وتعالى هذه الآية المبهرة العظيمة ومع ذلك يظل مدة بعد مدة وتأتي الآيات الجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات والجد والسنين ونقص الثمرات ومع ذلك في كل مرة يقولون اده لنا ربك بما عهد عندك فإن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل سبحان الله ما أضعفهم ما أعدزهم وما أشد تصمتهم وما أشد تجبرهم وتكبرهم وموسى عليه السلام في واد آخر القوم يقولون أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا فيرى موسى في ذلك بداية النصر وبشارة الفرج قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون شخصية مبهرة بلا شك وكذلك تأمل في شخصية الأنبياء واحدا واحدا تقول والنبيون حق صفات تجعل الإنسان يقبل على محبتهم ويرضى بالاتباع لهم ويعرف الأسوة الحسنة في هؤلاء. تأمل موقف خير الخلق صلى الله عليه وسلم محمد عليه الصلاة والسلام وهو في الغار مع صاحبه حين يدركه المشركون ويقفون على حافة الغار على فم الغار فنظر أحدهم إلى موضع قدمه لا رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه وهذا أبو بكر. خارق على النبي عليه الصلاة والسلام ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم في سكينة أخرى نقول في واد آخر في مرتفع آخر في شموخ آخر حتى أن أبا بكر وهو أعلى الأمة قدرا لم يصل إلى ما وصل عليه إلا تنصروه فقد نصره الله إذا أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بدون لم تروها وجعل كلمة الذين كفر السفلاء فكلمة الله هي العليا الله عزيز حكيم قال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر لا تحزن إن الله معنا يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما. معنا سكينة عجيبة تشع على قلوب المؤمنين عبر العصور عبر الزمان وعبر المكان تصل إلى قلبك بإذن الله إذا استحضرت هذه المعاني على حزب ما في قلبك من الإيمان واستحضار هذه المواقف العظيمة الأنبياء بحزم ما تقتفي بهم وتجد الأوصاف الحسنة فيهم وتجد ما ينبغي أن تتخلق به من الأخلاق الطيبة فتقول والنبي حق ليس قدوتك في لاعب الكرة أو في الممثلين والممثلات أو في القادة والملوك والرؤساء الذين يملؤون الدنيا صياحا أجوف لا حقيقي له ولا نفع فيه إلا ها كان من ذكر الله سبحانه وتعالى وما أقل ذلك ما أقل ما يذكرون الله عز وجل نسأل الله العفو والعافية نسألها أن يجعلنا من عباده المخلصين وأن يجعلنا في النذيل الأعلى مع نبينا والصدقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفقا قل قبل هذا وأصدروا الله بكم الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم وما يشهد به المؤمن إن أن النبيين حق يتضمنوا أن الحق ما جاءوا به من دعوة التوحيد فهم ما جاءوا إلا لكي يعبد الله سبحانه وتعالى في الأرض كما قال ربنا سبحانه وتعالى وما أرسلنا من قبلك في الرسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فعبده قال عز وجل ولقد بعثنا في كل أمة الرسولة أن يعبدوا الله وجدنيم فلا بد أن تشهد أن الرسل جاءوا بدين واحد كما قال النبي عليه الصلاة والسلام فالأنبياء إخوة لعلات دينهم واحد وامهته شتى أي شرائعهم مختلفة لكن دينهم واحد فلابد أن توقن أن عيسى صلى الله عليه وسلم جاء بالإسلام وأن موسى صلى الله عليه وسلم جاء بالإسلام وأن ابراهيم صلى الله عليه وسلم جاء بالإسلام ألم تسمع قول الله عز وجل عن الحواريين حين أرادوا أن يتابعوا المسيح عليه السلام على نصرة الدين قال من أنصار إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله وأشهد بأننا مسلمون ألم تسمع قول موسى عليه السلام يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين وقول نوح عليه السلام وأمرت أن أكون من المسلمين وقول الله عن إبراهيم إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين فلابد أن تعتقد وتوقن بأن النبيين حق أي أن دعوتهم حق وهذا تضمن أنهم ما خالفوا ما جاء به واحد منهم كلهم جاءوا بدعوة واحدة وخاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم هو الذي نشر الله به هذه الكلمة الطيبة في الأرض كلها لا إله إلا الله الرب هنا رب واحد بحمد الله تبارك وتعالى لم تزل هذه الكلمة هي المقررة في الكتب استابقة إلى يومنا هذا لم يزل اليهود والنصارى تناخلون أن الوصية الأولى التي أصي بها موسى والتي أوصى بها عيسى الوصية التي قبل الكل أول الكل الرب إلهنا رب واحد رب إبراهيم وإسحاق ويعقوب وأن تحب الرب إلهك من كل أخلك وقلبك وفكرك وأن الحياة الأبدية أن يعرفوه هو سبحانه وحده الإله الحقيقي وحده والمسيح رسوله الذي أرسل وموسى رسوله الذي أرسل هكذا موجود في كتبهم إله من هذا ومع ذلك فترى أن هذه الكلمة كلمة لا إله إلا الله لا يعليها ولا يرفعها شعارا للحياة ولا منهجا يطبق في الحياة إلا أهل الإسلام أتباع محمد عليه الصلاة والسلام بل أتباع موسى وعيسى عليه الصلاة والسلام وأتباع إبراهيم لا يوجد من يتبع هؤلاء الأنبياء غيرهم ولذا كان قول الله عز وجل للمسيح عليه السلام وجعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة إشارة لأهل الإسلام بالانتصار على اليهود والنصارى وسائر الملل الأخرى المكذبة المسيح فإن اليهود والنصارى كلاهما كذب المسيح وما شهد أنه حق وكذلك ما شهد أن موسى حق ولا أن نبي من أنبياء حق إذ كفروا بقاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم وكفروا بالذي أرسلهم حين أشركوا به وحين عبدوا الأحبار والرهبان واتخذوهم آلهة وأربابا من دون الله تعالى الله عن قوله مولوا كبيرا حين تشهد أن النبي حق تشهد أن ما جاءوا به من منهج من طريقة للحياة هي الطريقة التي يجب أن يحيا بها البشر ليس هناك انحرف عنها ولا بديل بأي حال من الأحوال لا في اعتقاد ولا في عمل ولا في أخلاق وسلوك ولا في أحوال قلوب ولا في دعوة وبيان ولا في نظام حياة للمجتمع ولا في حرب وسلم ونظام مال واقتصاد وسياسة ننحراف في شيء من ذلك وغيره مما جاء به عن منهجهم الذي جاء به إذا كنت تشهد أن النبي حق وكما ذكرنا هم كلهم يصبون في مجرى واحد وأشهدون لمحمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة والنبوة وأمرون باتباعه وأخذوا على ذلك العهود على قومهم كما قال عز وجل وإذ أخذ الله مثاق النبينا لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولا تنصرنه قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري أي عهدي فهم أخذوا العهود بالله عز وجل على أقوامهم باتباع الرسول النبي الأمه قالوا أقررنا قال فاشهدوا وعلى معكم من الشاهدين فكل الأنبياء جاءوا بدعوة واحدة ودين واحد وألزموا أممهم باتباع شرع محمد صلى الله عليه وسلم إذا جاء كما أنهم ألزموهم باتباع شرائعهم في حياتهم ألزموهم بأنه إذا جاء محمد صلى الله عليه وسلم الذي بشروا به وهو مكتوب عندهم في التوراة والإنجيل رسول إلى الناس جميعا فهم يتبعونه قال عز وجل مخاطبا بني إسرائيل مشرفا أمة محمد صلى الله عليه وسلم فرحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها الذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل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 فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون ومن ظن أن شيئا مما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم وألزم به الناس يسعى أحدا أن يخرج عليه أو أن يلتزم طريقة أخرى غير طريقته فقد خلع ربقة الإسلام من مهنقه. ومن ظن أنه يمكن تحقيق كمال في نظم الحياة في خلاف ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم والأنبياء جميعا فهو لم يؤمن بهم ولم يشهد أنهم حق ولم يشهد أن مرسلهم حق نسأل الله عز وجل أن يرزقنا مرافقة النبيين والاختداء بهم وأن يلحقنا بهم صالحين اللهم عز الإسلام والمسلمين وإلا الشرك والمشركين فدمر أعداء الدين اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بسوء انفجر كيده في نحلي واجعل تدميره في تدبيره أجعل الدائرة عليه يا رب العالمين اللهم أنصر دينك وكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم وعبادك المؤمنين اللهم أنصر المجاهدين في سبيدك في كل مكان اللهم أنصر الدعاة إليك في كل مكان اللهم فرج كرب المكروبين من المسلمين في كل مكان اللهم فك أسفى المأسورين ونفع الظلم عن المظلومين اللهم أنجل مصدعفين من المسلمين في مشارق الأرض وغاربها اللهم أنصر المسلمين في فلسطين والعراق والغالستان والشيشان والهندي والكشميذ وفي كل مكان يا رب العالمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكننا من الخاسرين فنغفر لنا ذنوبنا وإصرافنا في أمرنا فبت أقدامنا ونصرنا على القوم الكافرين ألقوا لهذا أستغفر الله أيها لكم أفضل الصلاة